<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قل للكون وقل وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قل لهم من ناسي وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمينا ل الأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قلل همو م الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمنا النخل العارم تزخر طيبا وثبات أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن قل للكون وقل للخلق ول خیلت الحیران کم فیك سروراً وسلاماً وطمناً قل لرسول الله عساك تمر إليه أنك فزد بما أنزله الله عليك وحفظت رسالته وأمانة وحييه وبقيت على الشوق الصابر والإيمان قل للكون وقل للخلق وللقاء نور سلاما وطمنا سيقول القران شفيعا يوم ما امن اكرم هو بكل ثواب منح حر